كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَت عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ أَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ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 126. أَهُم خير أَم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 127. وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين 128. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 129.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 كالمهل يغلي في البطون كظلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذوق إنك العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندة وإستذرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 118. ويتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون 119. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم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 أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَهُ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمَّ مَا نَدْنِي مَ السَّاعَةُ إِنَّ غُنُّ هن إِلَّا غُنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَالُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ